الناس وهداه ورحمة لقائمي قنون أم حسب الذين جد رحصيئ أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وما ماتهم